حسن حسن، حسن حسن وصلض عن الفلاطم إلى أرض المدينة بشور يصرخ بهله وزمع تهتونة يا هل يترب دقومه تراذب حولينا مجھے تبتر آئے برا سے شایلین شب من نحن خضب بالثار ضل وانسلب حتى عرش الله من وجع على الرتب حتى عرش الله انتحن وجع على الرتب حتى عرش الله انتحن وجع على الرتب لا شفت او زين حسين او زين حسين او زين حسين او يا ام عباس الجل تسجيب لأولاد اشتعزي ايا عظم المصيبة مشهور نادت سؤالي اسئ لو ما تجيب ما سألتك عن ولد ادري كل واحد اسد بالحريبة ما لند جاوب قلب مرد بالحريبة مالنا يا بالحريبة مالنا يا بطلين مر شمرهم ذباح شبل الذكية حسين حسين حسين وسن حسين وسن حسين حسين حسين وسن حسين ها وهو باط ما حي النوايا تجير العان وتنضر الحبايب صديق شيخ العشيرة عفير على الترايل تلاقت بنظرها بعين أم المصايب بالعيون تحورا كل قلب كم ون ون شفت دورات الزمن شلون جينا للوطن شفت دورات الزمن جينا للوطن شفتي دورات الزمن جينا للوطن باب سكن جينا افلا للقتاي حسين حسين حسن حسين حسن حسين حسن حسين حسين اجات للسكنه تسال عن ساق وصمود جيب شريني يا ساكنه عسى وفقا عهدا ولنساكنا تنادي ترى قط عاوزنوده مع ساعى ابويا رجاع بايح يوم فارق الصبر بالخيام دج الصدر شن هو يسكن النهر ما يجب دم النحر شن هو يسكن النهر ما يجب من النحر شن هو يسكن النهار ما يجب دم النحر فظل غير بباطل كرا وفا وعودة حسن حسين, أسأل حسين حسن حسين حسن حسين حسن حسين حسن حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين, حسين. حسين. حسين. حسين. حسين. حسين. حسين.